كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد قد مكنناهم في ما فيه وجعلنا لهم وجعلنا لهم سمعوا وابصروا وأفئدت فما أضل عنهم فما أضل عنهم سمعوا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 الظوا لم يعجب خلقه نبي قادر على أن يحيي الموتى بل إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا عرضا رأى ليس هذا بالحق قالوا بلا وربنا